أهوات. نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الثامن عشر من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ أحمد بن علي العجمي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون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 سَأُلَائكَ هُمُ الْعَادُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ أَلَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا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 فخلقنا المضغة عظاماً فكسون العظام لحماً ثم عشناه خلقاً آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم 119. ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكنناه في الأرض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 ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا, قوم الله فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره افلا تتقون فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم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 ثيْنِ الثَّيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ وَلَا تُخَاطِبْنِ فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ فَإِذَا أَسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَنْ عَكَلَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ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 نشأنا من بعدهم قرنا آخرين، فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن يعبدوا, الله أن يعبدوا الله، ما لكم من إله غيره، أفلا تتقون؟ وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء وَكَذَّبُوا بِلِقَاءِ الْآخِرَةِ وَأَطْرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يَأْكُلُ مِمَّا تَأْكُلُونَ يَأْكُلُ مِنَّا كَمَا تَأْكُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِنَّا كَمَا تَشْرَبُونَ وَلَئِنَّ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذَا لَخَاسِرُونَ أَيَعِذُكُمْ أَنَّكُمْ إِذَا مِتْتُمْ وَكُنْتُمْ تُرَابًا وعظاما, وَعِظَامًا أَنَّكُمْ مُخْرَجُونَ هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ لِمَا تُوْعَدُونَ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 ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون ثم أرسلنا رسلنا تترا كلما جاء أمة رسولها كذبوه فاتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون ارسلنا موسى واخاه هارون باياتنا وسلطان مبين الى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين فقالوا ا نؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون فكذبوهما فكانوا من المهلكين وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُ يَهْتَدُونَ وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً وَآوَيْنَاهُمَا إِلَى رَبْوَةٍ ذات قرار وَآوَيْنَاهُمَا إِلَى رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ صالحا إني بما تعملون عليم وإن هذه أمةكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون 121. فذرهم في غموتهم حتى حين أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين 123. نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعون إن الذين هم من خشية ربهم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 مننا لا تنصرون، قد كانت آياتي تتلاء عليكم، فكونتم على أعقبكم تكصون، مستكبرين به سامرا أَفَلَمْ يَدْبَرُ الْقَوْلَ أَمْ جَاءَ مَا لَمْ يَأْتِ أم جاءهم؟ لم يأتي آباؤهم الأولين، أم لم يعرفوا رسولهم، فهم له منكرون، أم يقولون به جنة؟ بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون. وَلَوْ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِمْ بَلْ أَتَيْنَاهُمْ بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ أَمْ تَسْأَلُهُمْ خَرْجًا فَخَرَاجُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَهُوَ خَيْرٌ الرَّازِقِينَ وإن ك لا تدعوهم إلى صراط مستقيم، وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لنكتبوا ولو رحناهم وكشفنا ما بهم من ضرر لندو في قغيانهم يعمهون. ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد 111. إذا هم فيه مبلسون وهو يشارككم السمع والابصار والافئده قليلا ما تشكرون وهو الذي ذراكم في الارض واليه تحشرون وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار افلا تعقلون بل قالوا مثل ما قال الاولون قالوا اذا متنا وكن لقد وعدنا نحن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 126. قل رب مَا تريني ما يوعدون رب فلا تجعلني في القوم الظالمين 128. وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون وقل رب اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك رب أن يحضون حتى وقائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ, يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فأولئك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 111. فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا, ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت الراحمين 112. سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون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 ما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وق رب في الرحم وأنت خير الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم. سورة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 والخامسة أن لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين ويدرع عنها العذاب ان تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله صادقين ولولا فضل الله عليكم ورحمة وان الله وان الله تواب حكيم إن الذين جاء 129. لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم لولا إذ سمعتم المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم, بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفكم مبين لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والاخره لمسكم فيما افضتم لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم اذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم, وتقولون بافواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم ولولا اذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا تكلم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بُهْتَالٌ عظيم يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا لمثله أبدا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 119. ولولا فضل الله عليكم ورحمة وأن الله رءوف رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان 111. يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ والمنكر ولولا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زكى منكم مِنْ أَحَدٍ مَا من أحد أبدا ولكن, الله ولكن الله يزكي من يشاء وَلَكِنَّ اللَّهَ الله سميع عليم ولا يأتني اقول الفضل منكم والسعه ان يؤتوا للقربى ان يؤتوا للقربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفو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 129. والخبيثات للخبيثين والخبيثون والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات تاستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلك خير لكم لعلكم تذكرون فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها, فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وان قيل لكم ارجعوا فارجعوا اذكر لكم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 I'll ايمانهن او التابعين غير اولي الاربه من الرجال أو الطفل, او الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بارجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهم وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون 119. وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإنائكم إن يكونوا فقراء الله من فضله والله وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت ايمانكم فكاتبوهم, فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا واتوهم من مال اللَّهِ الذي اتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن تحصن تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراهن غفور رحيم ولقد ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات فيها مصباح اسماح في زجاجة الزجاجتك انها كوكب ذري يوقد من شجره يوقد من شجرة زيتونة لا, شرقية. لا شرقيه ولا غربيه يكاد زيتها يضيء يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسس نار نور علان yo sams de ho وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابِ بِقِيَاعَةٍ يَحْسَبُهُ الْضَّمَانُ يَحْسَبُهُ الْضَّمَانُ والله سريع الحساب أو كظلمات في بحر اللجيم يعشو من موج من فوقه موج من فوقه, موج من فوقه سحاب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 بينه ثم يجعله ركما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه, ويصرفه عن يكاد سنى برقه يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأني الأبصار والله خلق كل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 صراط المستقيم ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم ثم يتولى فريق منهم 119. وإن يكون لهم الحق يأتوا إليه مذعنين أفي قلوبهم مرض أم ارتاب أم يخافون, أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أن يقولوا سمعنا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ فَنَهُمْ ليستخلفنهم في الْأَرْضِ كما استخلف الذين من قبلهم 110. وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم 111. وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون به شيئا ومن كفر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 وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِن قبلهم كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا الَّتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا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 ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخواركم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمالكم أو بيوت عماتكم أو بيوت اخوالكم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 122. كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم بَعْضَ شَأْنِهِ فَإذَا مَن شِئْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ لَا تَجْعَلُ لَنُون مِنكُم لَواذا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَلِلْأَرْضِ وَقَدْ أَعْلَمُوا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 119. ولا حياة ولا نشورا وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه, وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلم وزورا وقال 119. والأولين فهي تميا عليه بكرة وأصيلا قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما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 وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا تبارك الذي شاء جعل لك خيرا لك قصورا، بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا إذا رأتهم مكان بعيد سمعوا لها تغيضا سمعوا لها تغيضا وزفيرا وإذا 126. مقرنين, مقرنين دعوا هناك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا ودعوا ثبورا كثيرا قل خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء. قصيرة لهم فيها ما يشاء. وكانوا قوما بورا فقد كذبوكم فيما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا ومن يظلنكم نذقه عذابا كبيرا وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم, إلا إنهم 111. ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا